Book 2 Прывітанне Мархабан Мархабан Добры дзень مرحبا مرحبا يك كيفك كيف حالك, كيف حالك؟ روبا هل انت من أوروبا هل انت من أوروبا زن هل انت من أمريكا هل انت من أمريكا؟ في هل أنت من آسيا؟ هل انت من اسيا؟ وىكويه غاستينيتسي في أي فندق تقيم في اي فوندوق تقيم؟ ياك داڤنو ڤو ڤجو تود منزو منذ متى وانت هنا؟ Як надоўга вы тут? Кам сатабака хуна? Са табка хуна? Вам тут падабаецца? Hal y'ajibuka huna? Вы прыехалі сюды на адпачынак? Hal antum tamduna ijazatakum huna? هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ تريجايتيه دمياني كالي نيبوتسو يجب أن تزوروني. يجب ان تزوروني. وسموئ ادراس. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. من هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ نجال امني او جو запلانواني انشي يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء بيواي الى اللقاء الى اللقاء دا أراكم قريبا أراكم قريبا. إلى اللقاء قريبا, إلى اللقاء قريبا.